قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُو رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُل انني لي يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلغم من الله ورسالاتي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 قُل إِنَّ أَجَلِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَ لكم من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا